يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم مستمعنا الكريم سلام من الله عليك ورحمة منه وبركات في هذه الحلقة نواصل الحديث عن مسائل تتعلق بالاضطرار إلى أكل الميتة قال المؤلف رحمه الله المسألة الثالثة هل يجب الأكل من الميتة ونحوها إن خاف الهلاك أو يباح من غير وجوب اختلف العلماء في ذلك. وأظهر القولين الوجوب لقوله تعالى: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وقوله: ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن هنا قال جمع من أهل الأصول. إن الرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة عند خوف الهلاك لو لم يأكل منها وهو الصحيح من مذهب مالك وهو أحد الوجهين للشافعية وهو أحد الوجهين عند الحنابلة أيضا وهو اختيار بن حامد وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمهم الله وقال مسروق من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار إلا ان يعفو الله عنه وقال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة بل هو عزيمة واجبة ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيا نقله القرطبي وغيره وممن اختار عدم الوجوب ولو أدى عدم الأكل إلى الهلاك أبو إسحاق من الشافعية وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله وغيرهم واحتجوا بأن له غرضا صحيحا في تركه وهو اجتناب النجاسة والأخذ بالعزيمة وقال ابن قدامة في المغني في وجه كل واحد من القولين ما نصه؟ وهل يجب الأكل من الميتة على المضطر فيه وجهان أحدهما يجب وهو قول مسروق وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي قال الأثرم سئل أبو عبد الله عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل فذكر قول مسروق من اضطر فلم يأكل ولم يشرب دخل النار وهذا اختيار بن حامد وذلك لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وترك الأكل مع إمكانه في هذا الحال القاء بيده إلى التهلكة وقال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحله الله فلزمه كما لو كان معه طعام حلال والثاني لا يلزمه لما روي عن عبد الله بن حذافه السهمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طاغية الروم حبسه في بيت وجعل معه خمرا ممزوجا بماء ولحم خنزير مشوي ثلاثة أيام فلم يأكل ولم يشرب حتى مال رأسه من الجوع والعطش وخشوا موته فأخرجوه فقال قد كان الله أحله لي لاني مضطر ولكن لم اكن لأشمتك بدين الإسلام ولأن إباحة الأكل رخصة فلا تجب عليه كسائر الرخص ولأن له غرضا في اجتناب النجاسة والأخذ بالعزيمة وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة وفارق الحلال في الأصل من هذه الوجوه وقد قدمنا أن أظهر القولين دليلا وجوب تناول ما يمسك الحياة لأن الإنسان لا يجوز له إهلاك نفسه والعلم عند الله تعالى المسألة الرابعة هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير اختلف العلماء في ذلك فذهب مالك إلى أنه يقدم مال الغير إن لم يخف أن يجعل سارقا ويحكم عليه بالقطع ففي موطئه ما نصه وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة يأكل منها وهو يجد ثمرا لقوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك قال مالك ان ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده رأيت ان يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلك فإن أكل الميتة خير له عندي وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة مع أني أخاف أن يعد وعاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار قال مالك وهذا أحسن ما سمعت انتهى وقال ابن حبيب إن حضر صاحب المال فحق عليه أن يأذن له في الأكل فإن منعه فجائز للذي خاف الموت أن يقاتله حتى يصل إلى أكل ما يرد نفسه قال الباجي يريد أنه يدعوه أولا إلى أن يبيعه بثمن في ذمته فإن أبى استطعمه فإن أبى أعلمه أنه يقاتله عليه وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال فيه مبينا لما به الفتوى عاطفا على ما يقدم المضطر على الميتة وطعام غيره إن لم يخف القطع وقاتل عليه هذا هو حاصل المذهب المالكي في هذه المسألة ومذهب الشافعي فيها هو ما ذكره النووي في شرح المهذب بقوله المسألة الثامنة إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب فثلاثة أوجه وقيل ثلاثة أقوال أصحها يجب أكل الميتة والثاني يجب أكل الطعام والثالث يتخير بينهما وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي ولو كان صاحب الطعام حاضرا فإن بذله بلا عوض أو بثمن مثله أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها ومعه ثمن ومعه ثمنه أو رضي بذمته لزمه القبول ولم يجز أكل الميت، فإن لم يبعه إلا بزيادة كثيرة فالمذهب والذي قطع به العراقيون والطبريون وغيرهم أنه لا يلزمه شراؤه ولكن يستحب وإذا لم يلزمه الشراء فهو كما إذا لم يبذله اصلا وإذا لم يبذله لم يقاتله عليه المضطر إن خاف من المقاتلة على نفسه أو خاف هلاك المالك في المقاتلة بل يعدل إلى الميتة وإن كان لا يخاف لضعف المالك وسهولة دفعه فهو على الخلاف المذكور فيما إذا كان غائبا هذا كله تفريع على المذهب الصحيح وقال البغوي يشتريه بالثمن الغالي ولا يأكل الميته ثم يجيء الخلاف السابق في أنه يلزمه المسمى أو ثمن المثل قال وإذا لم يبذل أصلا وقلنا طعام الغير أولى من الميته يجوز أن يقاتله ويأخذه قهرا والله أعلم وحاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أنه يقدم الميتة على طعام الغير قال الخراقي في مختصره ومن اضطر فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة انتهى وقال ابن قدامة في المغني في شرحه لهذا الكلام ما نصه؟ وبهذا قال سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وقال مالك إن كانوا يصدقونه أنه مضطر أكل من الزرع والثمر وشرب اللبن وإن خاف أن تقطع يده أو لا يقبل منه أكل الميت ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما يأكل الطعام وهو قول عبد الله بن دينار لأنه قادر على الطعام الحلال فلم يجوز له أكل الميتة كما لو بذله له صاحبه ولنا أن أكل الميتة منصوص عليه ومال الآدمي مجتهد فيه والعدول إلى المنصوص عليه أولى ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة وحقوق الآدميين مبنية على الشح والتضييق ولأن حق الآدمي تلزمه غرامته وحق الله لا عوض له نستكمل بقية المسائل في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته